راقم ذا اونس نارسلنا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَأَذْنَا نَ الْحَدِيدَ فِيبًا فَشَدِّدُوا أَمَنَ فِئُونَ النَّاسِ عَلَى الْعَالَمِ وَإِذَا لَمَا <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلَ أمين الغود stands أمين